أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبين أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءُمْ عليكم فلقاتلوكم فإن عتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السر سلاما فما جعل الله لكم عليهم سيلة ستجدون آخرين يريد يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتبروا تزلوكم ويرلقوا إليكم السلام وينكفوا أيذهم فانخذوهم وانقتلوهم حيث فقفتموه أولى لهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم